ليس البر أنت والوجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضر وَدَفُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إسما فأصلح بينهم فلا إسم علي الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدوده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 فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَمَنْ شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُرْهِ ومن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليسر. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماذاكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحبون أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَسُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْرِينَ تنون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَدُرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات لا عر لهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بذائل الشكامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون